قال قد أوتى تسألك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فأليلقى اليم, فليلقه اليم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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد قوب ما افتروا فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى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 وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من رَبَّهُ ربّه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وما يأتيه مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك له مد رجات العلا جنة عدن تجري من تحتها الأنهار قاعدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخاف لَا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشياهم وأضل فرعون قومه وما هدا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 أفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَادْتُمْ أَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَاعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوَاعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ حُمْلًا أُزَارًا مِنْ زِنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا, فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما قطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها, فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ وَانْظُرْ إلَى إلَاهِكَ الَّذِي ظَلَّتَ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِينِ أَسْفَأَ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 إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ويسألونك عن فَيَذَرُهَا صَاعًا صَفَصًا لا تَرَى فيها عِوَجًا ولا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ عَوَجَلَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ يَا فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 وصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ قُضَاءٍ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا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 فأكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبره ربه فتاب عليه وهداه قال انبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَكَّ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ مَحْشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ تَتْكَأَيَاتُنَا فَنَزِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُسَأَ